شكراً إننا نَخَافُ من ربنا يوما عبوسا طريراً إننا خافوا من ربنا يوماً عبوساً طريراً فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنته وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها